م ن ز ل ة المحاسبه بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أبو ه ان ر أ يقدم لكم هذه الماده ة أ ي ن ا ل أ س ا ل ل ي ل ة بحول الله جل ه د ا ل ن شاء الله في ن ه م ي ه مع م ن ز ل ة أ خ ر ى من منازل السماء ومقامات الاسماء وذلك هي م ن ز ل ة ا ل م ح ا س ب ذ لنا ك قبل أن المؤمنة أن الثالث الله عز وجل. يعبد الله سبحانه وتعالى عبر منازل إلى وجل عز يعبد عبر ف إ ذ ا تحققت لديه ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل وثبتت عنده ا ل إ ر ا د ة إ ر ا د ة الثبات على منح ا ل إ ن س ا ن و إ ر ا د ة الاستقرار على الصراط المستقيم الثالث ذ ل ل ا إ ل ى الرحمن الرحيم ثم إ ذ ا ثبت لديه في ا ل س ا ن ي خوف ورجاء يسير بهما إ ل ى الرحمن الرحيم يرجو جنته ورضوانه ويخاف عذابه وركب مركب ا ل م ح ب ة فساقه الشوق إ ل ى الله عز وجل ل أ ن طالع جماله سبحانه وتعالى في اسمائه الحسنى وصفاته العلى فتعلق قلبه بالرحمن و ف ا ر إ ل ي ه عز وجل عابدا ف ا ش ع ا ذ ا ت ر ا فهاهنا يخشى عليه يعني ا ل إ ن س ا ن المؤمن حينما يتحقق من مثل هذه المنازل يخشى عليه ومما يخشى عليه يخشى عليه من العجب والعياذ بالله ف ا ل إ ن س ا ن قد يدخله الشيطان من حيث لا يدري ل ح ي ث قد يجد من نفسه ر ا ح ة إ ذ ا سلك إ ل ى ربه و ي ظ ل م ه ا بخير إ ز م ا ل ه ا ل أ ه و ا ء فيه إ ل ى الصلاح والتقوى والفلاح فيستدرج حينئذ ف ن س ت د ر ج ه م من حيث لا يعلمون ن س ت د ر ج ه حينئذ أ و يستدرج إ ل ى أ ن ينظر في جمال نفسه بدل ان ينظر في جمال الله عز وجل و إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن في جمال نفسه أ ع ج ب بها وهلك حينئذ مع الهالكين والعياذ بالله ولذلك واجب على المؤمن وهو يسير إ ل ى الله عز وجل أ ن يتحقق من نفسه من حين ل آ خ ر وذلك عبر محاسبتها. ومن ذ ل ك عبر ح ا ا س ب ت ه و م هنا تحدث العلماء المربون من هذه الأمة منذ ه ه اوائل ل أ أ م منذ ة ظهور الاسلام عن م ن ز ل ة ا ل م ح ا س ب ة ولذلك أ ص و ل ص ح ي ح ة من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا الكتاب فقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر لغة النفسي نفس نظر ما قدمت لغد. نظر فيما قدمت في غ د معنى مفهومي دال على هذا المعنى ب ق و ة وتنعود إ ل ي ه بحول الله عز وجل ثم كلم الله نبيه محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحيا ب ا ل ق ر آ ن الكريم فيما يقصه في نفسه ويعم أ م ت ه بعد ذلك إ ل ى يوم القيامه في آ ي ا ت قلائل ذوات أ ث ر بالغ بليح في ت ر ب ي ة النفس لمن أ ر ا د أ ن يستخلص قواعد ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة الحق للنفس للنفس ا ل إ ن س ا ن ي ة ل أ ن النفس غ ر ا ر ة و م غ ر و ر ة ولها خ د ع ا خ د ع و ص ا ح ب ه كما أ ن ه ا تستجيب لخدع إ ب ل ي س ا ل ن ع ي م أ م ا ا ل آ ي ا ت ففي أ و ا ئ ل س و ر ة المدثر وذلك حينما قال الله عز وجل يا أيها فأنذر وربك فكبر فطهر فهجر ولا ولربك هذه القواعد ر تمننت كليات ف ر و جوارح للتربيه الايمانيه لمن أ ر ا د أ ن يعتصم فعلا بكتاب الله و ب س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهذه الآيات أسوين ستضمن ا ل أ ص ل الاول ا ل ت ر ب ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة والاصل الثاني ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ن ي ة ل أ ن الله خاطب بها رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما فزع من الوحي وهو حديث عهد آ ن ئ ذ بالرساله ة مزيد من جديد في ر ؤ ي ة جبريل فكان يفزع منه ومن الوحي اذ فزع إ ل ى خ د ي ج ة كما هو مشهور في ا ل س ي ر ة وقال ذكروني ذكروني كما قال قبل أ و بعد ذملوني ذملوني في س و ر ة المزدل فخاطبه الله عز وجل يخرجه من ا ل د س ا ر ه يا أ ي ه ا المدثر ا ل د س ا ر ه يدثر يعني تغطى وتكمل في الصندوق فخاطبه هذا الخطاب حجيز ل أ ن ه يتضمن معنى يدي معنى ظاهر ومعنى مفهوم المعنى الظاهر يتعلق بكونه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اذ ذكر فعلا بنحاف او بغطاء يعني ان النبي ص ل ع م فعلا تغطى وكلم زوجته الخديجه باش تغطيه وتتكل عليه الغطاء لانه اصابته ر ج ف ة و ر ع د ة فقال له يا ايها ل م ق د س ه هذا المعنى العام ا ل ظ ا ه ر ولكن له معنى اعمق لان هذه النفس معنى نفس شادعه و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فزع بحث عن مكان يختبئ به فنسوه عليه الصلاه والسلام حينئذ كانت فزعه تريد ا ل ا خ ت ل ا ف ف أ م ر ه الله أ ن يخرج للناس ليس فقط من اللحاس ولكن أ ن يخرج هذه النفس ليقوم بتشريفها والنظر إ ل ي ه ا من أ ج ل معالجتها كي تقوم بدور ا ل ر س ا ل ة وتؤدي حق الله من البلاغ إ ل ا بلاغا من الله و ر س ا ن ا ت ه فقال له عز وجل يا أ ي ه ا المدثر قم فازجر قم دين ل م وقم أ ز ج ر رسالتك فهي انذار ونظاره والتغيير ب ك م تغيير قوي قم والقيام نوع من ا ل ت ه ي ئ ة ا ل ب د ن ي ة والتهيئه ا ل ن ف س ي ة كما في قوله عز وجل قل إ ن م ا أ ع ظ ك م بواعده ان تقوموا لله لسنا وفرادا ثم تتفكروا أن لله. الله عز وجل هنا أن هنا يمكن من أن يعني إن تقوموا وجل يفهم تقوموا نسلمين الله يخاطف الكفار فلا الخطاب الصلاة الكفار لله لله ليس عز بعده ل م ى بعضهم وبعضهم لم يسلم ل ت ك ا ث ر ا فكيف يخاطبون بالقيام لله فهو اذا استعداد نفسي ل أ ن يسمع خطاب الله و ل أ ن يتفكر في خلق الله ا ل ق ا ط ب الدال على الله الواحد الاحد الفرضي الصمد سبحانه وتعالى فايضا قوله عز وجل قم و أ م ر ب أ ن يستعد نفسيا و ب د ن ي ا أ ي ض ا وليس بدنيا و ح س ب فلا يتعلق الخطاب بخروج من غطاء و ح س ب ولكن أ ي ض ا بخروج النفس ا ل م خ ت ب ئ ة النفس ا ل م ز و ر ة النفس ا ل خ ا ئ ف ة لتقوم بدور ا ل ر س ا ل ة الكبرى ا ل ر س ا ل ة العالميه ا ل ك و ن ي ة قم ف أ ن ج ر فطولب بالنظاره وهذه النظاره لا تتحقق إ ل ا إ ذ ا كانت م ب ن ي ة على أ ص و ل ث ر ب و ي ة تبتدئ ب ك ب ي ل الله وربك فكبر والمقصود توحيده سبحانه ل أ ن لا يخاف العبد احدا الا الله, ولا يرجو العبد أحداً إلا الله ف إ ذ ا اجتمع القلب على الله عز وجل س م ع ا كليا ً يعني ع و ا ط ف القلب ا ح ا س ي س القلب اجتمعت لتوحد الواحد ا ل ق ل ب الصمد فقد آ م ن ذلك ا ل إ ن س ا ن يصاب حينئذ بل يجد ا ل أ م ا ن و ا ل ر ا ح ة و ا ل ص م ا ل ي ن وربك فكبر وثيابك فطهر وتطهير الصوب فيه معنى ظاهر ل أ ن ه لا يجوز أ ن يكون ا ل س و ب نجسا فعلا ولكنه ل معنى ثاني ل أ ن العرب ب أ د ت على استعمال ا ل س و ب ك ن ا ي ة عن النفس, السود في اللغة العربية كناية عن النفس فطهر أي طهر نفسك لتكون ق ا د ر ة على تحمل أ ع د ا ء ا ل ر س ا ل ة ولتكون ص ا ل ح ة للسير إ ل ى الله عز وجل والريجز ت ه ر ه والريجز ه الشرك وكل ظلم بعد ذلك أ ن يهجره ا ل إ ن س ا ن ويبتعد عنه ثم قال بعد ولا ت م ن تستكثر وهذا هو الشاهد ع ن د ن اذا إ استطاع ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ت ح ل ص من دهشته و أ ن يتفرغ لربه فقال تفرغ وتحرص من د ع ث ت ه وتردده وباع نفسه لله الواحد ا ل ح ا و آ م ن أ ن ه الواحد ا ل أ ح د الذي يعطي ويمنع ولا يعطي أ ح د ولا يمنع إ ل ا هو سبحانه وتعالى إ ذ ا صار إ ل ى هذا فهذا م ن ز ل ة ع ظ ي م ة جدا ثم إ ذ ا تطهر من رجز الباطن ورجز الظاهر من اسم الظاهر واسم الباطن ف إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى نفسه حينئذ ربما أكون ر ب اعجبته أ نفسه ووجد جمال ا ل إ ي م ا ن وجمال الاسلام وذاق ح ل ا و ة ا ل ح ن ا ن و إ ن ه ل ا ي ز و ق ه ا في ح ذ ا ء حينئذ إ ذ ا ز ق ت ما ز ق ت أ ن ينزلق بك الطريق ويصيبك سجليه إ ب ل ي س ب أ ن ك قد و ص ل ت ولذلك قال منبها ولا تمنن تستكثر ع ن د هي عز بكر ا فك ويذكرك أ د ر شيئا كثيره تستكثر فتمن بفعلك ش من حيث تدري أ و لا تدري على ربك يعني تستطفل و ر ا ك رانيزيا ن صلى ا ل ح ا ل ة وراني م و م ن وغديزيا ن و ر ن ي انسق الله وحنا م ن س ق ل الله كذا زبن يقول هذا مثل هذا يعتبر من ا على الله عز وجل يعني ي م ل ك ت عودت لك إ ذ ا أ ن ت في وضع خطير لك ت ع و د للناس فاحكيه للناس يعني أ ن ك تقدم عملك للناس كم ستطيله أ ن ا ط ا ر ع فعلت وفعلت وحججت واعتمرت وقضيت واديت قلت ذلك للناس وهو عمل تعبدي محضر. فلا عمل يعني أنه به في الأصل تشكيه للناس ليرضوا عنك إ ن قدمته للناس وهذا شرك خفي و إ ن قصد تقتل والعياذ ل ل ه فهو شرك ظاهر إ ن ذ ن و إ ن ك قضت ان زلت احتمالا اما أ ن ك تقصد و أ ن ت تشكيه للناس ل أ ن يرضى عنك الناس فهذا شرك خفي أ و ظاهر وإن تحيب وانت إ م تقصد و أ تشكيه للناس ب أ ن ك فعلته لله ولكن تريد أ ن يطلع ع ل ي الناس م ي م ا أ ت م ن على ربك يمنون عليك أ ن اسلموا هكذا كانت الاعراب ت ف ع ل ت ي إ لرسول ى الله صلى الله عليه وسلم وتحدثه ب إ س ل ا م ه ا على سبيل المن قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل لا يمن عليكم ان هداكم للايمان فهو موقف خطير ومنزلق يؤدي إ ل ى الهناء ولا تمل في السكس لا تستحس ا ع م ل إ ذ ا كيف السبيل إ ل ى عدم الاستكثار حتى لا بهذا تصبب الدار هم للمحاسب حاسب نفسك ق وقال ل وجل الذين عز يا أيها آمنوا ت و ا ل ه والتنظر ما خفا وقال نفسل قدمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل أ ن ت ح ا س ب و ز ن و ه ا قبل أ ن ت ز ن و ا إن هل الزوان غا غا غا حاسب نفسك ها هنا يخف عنك الحساب يوم ا ل ق ي ا م ة والعياذ بالله ل أ ن من حوسب عز كما في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عز لو أ ن الله عز وجل قصد عبدا من عباده الصالحين ممن حازوا أ ع ل ى مراتب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ص د ي ق ي ة و ا ل إ ح س ا ن ي ه وكل ما قد يطرق على ذلك من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فجاء به وحاسبه على كل ص غ ي ر ة وكل كبيره أ بنعمة واحدة من النعم التي بها الله ومن نبيها النعم واحدة ومن بواحدة واحدة ملايير التي أثاء العدل الله على فأخذه فقط وجعلها في ك ف ة وجعل أ ع م ا ل ذلك ا ل إ ن س ي كلها في كفه لرجحت النعمه و أ ط ب ح ت ا ل أ ع م ا ل ا ل آ د م ي ة م ر ج و ح ة ض ع ي ف ة ولا هلك حينئذ ابن ادم و إ ن م ا ندخل ا ل ج ن ة إ ن شاء الله برحمه الله كما قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل أ ح د ا ل ج ن ة بعمله ق ي ل ولا أ ن ت يا رسول الله قال ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله برحمته هذا الذي نرجوه هذا الذي نرجوه ح ق ي ق ة يرجو المؤمن ر ح م ة الله ويقدم ا ل أ ع م ا ل ا ل ض ع ي ف ة ا ل ه ا ر ك ة ا ل م ا ق ص ة وهو يوقن ويؤمن ب ا ن ه ل م تنجيه بذاتها من الله عز وجل ولكن ينجيه عطف الله و ر ح م ة الله ومن الله عليه والله كريم والله جواد رحيم لا يكلف نفسا إ ل ا وسعها ويعتبر م ا ل ب ن ي ه ي ا ل أ ع م ا ل بنيتها ولا يحاسب العبد ان صفت نيته على ت م ا ل الفعل و إ ن م ا يقبل منه بعض الفعل المؤمنون يصلون ايمكن أ ن يكون من بيننا من له ص ل ا ة ك ا م ل ة على ا ل س م ا م والكمال مستحيل. مستحيل تصلي شرود في ص ل ا ة لا بد وان أ ن شرد شرد علم ل لا ي و و م شرد تخدم بد أ تصلي ض ع و لا بد وأن ت فلا تدري ما صليت وما ك م صليت وتعدها ي صورت الشرد في ا ل ث ا ن ي ة وقد حصلت وهو مجرب كما يقول العلماء إ ذ ن لا ينهيك من أ م ر الله إ ل ا رجاء رحمته سبحانه وتعالى ف ا ل م ح ا س ب ة اذن للنفس ت ف ي د ا ل إ ن س ا ن في أ م و ر ا ل م ت ع د د من أ ه م ه ا الشعور ب ا ل ع ب و د ي ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن العبد لله يسلك إ ل ى الله وينجو عند الله في عبوديته لله وبينا ان ا ل ع ب و د ي ة أ ك ث ر من م ر ة بيننا أن العبودية أن هي الشعور بالذله والتواضع والخضوع والخنوع والخشوع والاحساس إ لله ل ا ا و تثمره لك صلواتك و ط ي ا ر ك وصدقاتك واستقامتك ف أ ن ت بخير إ ل ا أ ح ف ظ ت بعكس ذلك ف أ ع ل م أ ن ك بدات ت ل ح ر ف من حيث لا تدري عكس ذلك اعني أ ن ك بدات تشعر بنوع من ا ل ع ز ة في فعلك على الله عز وجل لما إن بالذين مع الله إنما يردده نشعر مع حينما نكون ازاء ا ل ع د ا د ه والسير إ ل ى الله عز وجل و إ ن م ا ا ل ع ز ة التي يشعر بها المؤمن حينما يقارن نفسه بالكفار حينما يواجه الكفر والكفار فحينئذ فلله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين ح ي ن ئ ذ ن أ ت م العلوم حينما تكون ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة مواجهه اما وانت في طريق العباده في طريق السير إ ل ى الله امامك ربك فلا ينبغي ان تشعر بشيء من العزه بل بالضعف والزنا والمسكنه ا والخضوع ولذلك ا ت و والخضوع و ا ض ل لا نستقبل ربنا إ ل ا راكعين أ و خاشعين أ و ساجدين أ و متبرعين ب ا ل د ع ا ء أ و ما شبه هذا أ و ذاك من ا ل أ م ا ل ا ل م ت ف ر ع ة عن هذا وذاك على فعلم على الشيء فعلم أنك حينئذ لا الشيء فالحدار والبدار البدار حينئذ أنك إ ل ى ا ل ت و ب ة من اذن و إ ل ى ا ل م ح ا س ب ة ا ل م ح ا س ب ة هي صمام ا ل أ م ا ن هذاك لاصلاح خ ي ا ن ة لدراسه ي ا ر ه ي ا ل ك م ر ة مره قم ب إ ص ل ا ح م ح ر ك ج ع ا ل س ي ا ر ة و م ر ا ج ع ة ما يتعلق ب ا ل س ي ا ر ة هذه ا ل محاسبه حتى يستقيم سير سيارتك ويسموح سيرها مع ط ر ي ق ط و ي ل الذي و سفر إ ل ى الله عز وجل لا بد من مراجعه محركات السياره في كل وقت تماما كما يراجع السيارون محركات الطائره في كل نزول وفي كل صعود كذلك المؤمن ينبغي ان لا يثيق في شيء من أ د و ا ت ه ا ط ر ا ق ا ما ت ك ش ت ج ى من اعمال ذلك و خ ط ن يجب ا ك و ن الناس يجب ان يكونوا من الناس يجب ان يكونوا من الناس يجب ان ي ر و ع و ا من ا ل ي ا س ي ج ان يكونوا من الناس يجب ا د يكونوا من ا ل ك بل أ د ب ا ذ ل ك ا ل م ؤ من ا ل ن ا يجب ا ل إ ن س ا ن في ا ل ن ف س يجب ا ان يكونوا ن الناس ي ط ان ي د ا خ ل ا ل ن ف س ولأن ان ل ف س ترغب في ا ل ش ي ط ان من ه ن ا ف ل ا ل ن ا ف ي ا ل ن ف س إ ط ل ا ق ا ً م ه م ا وصلت و ا من ا ل ا س يجب ان ي ف و ق د خ ا م ا ل ل ه ر س و ل ه ا ل ك ر ي م م ح م د ا ً ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م هذا س ي د ا ل أ و ل ي ن سيد ا ل أ و ل ي ن وسيد ا ل أ خ ي ر ي ن أ ن ا سيد ولد آ د م كما قال عليه الصلاه والسلام هذا ا ل إ ن س ا ن الكامل بحق ب خ ط ب الله عز وجل يقلك ولا تملوك فما بالك أ ن ت و أ ن ت الذي لا ع ث م ه لي ولا لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عوصم من الزمن وعوصم من ا ل خ ط أ إ ل ا ما اذن الله به ل ل ر ي ع في أ ح ا ي ي م ه ومواقعه ليقوم المسلمون بالاقتداء في منازل معلومة المعلومه ل صلى الله عليه ل ه و س ا ل م و م ل ذ الله عز ج ل ي أ ر رب الكون ي أ م ر ه أ م ر ا م ا تمن عمي مات من لا ي ع ج ب ك ش ر ه تستكسر رب ملك ا ل أ ع م ا ل بينك ما ت س ت ك ث ي ر ه دائما ً قم بعكس ا ل أ م ر حينما لا تمن على خ ا ل ف ك فمعنى ذلك أ ي لا تمن بالعكس يعني أ ن ك تصبر نفسك وهذه ذ ل ة و ط ا ع ة و ع ب و د ي ة وهي ا ل م ط ل و ب ة بالذلة وما والإنساء ليعبدون بيخضعوا ويخلعوا الدائمة الجن إلا إلا خلق في إلا إلا ويشعروا ويشعروا للذي قهر العباد سبحانه وتعالى وانا اتمنون ان ت ف ك س ر ثم لا ت ف ك س ر شيئا مما ط ن ع ت ف إ ن م ا الرب عز وجل الذي يمن عليك أ ن هداك ل ذلك الفعل و أ ن مكنك منه لو تصدقت بصدقه فهنا لله عليك مننتان ظاهرتان رئيستان م ن الله على الخلق كثيره في اي ج ع ولكنك ا ذ ن واحد جزي المنن جزي النعم صباح من انك تقوم في ص د ق ه او اي ذنب ونشير بالصدقه اول منهجها ن ت ان الله اعطاك كان م م ك ن يكون ش عندك ما باش عندك صدق فمن الله عليك واعطاك هو اثنين انه هداك لان تتصدق وكان يمكن ان يمن عليك فيعطيك فتكون منوعى وتدخل بتلك النعمه جهنم فمن عليك مرتين اعطاك وهداك وكيف والله ام النعم فكان ينبغي ان تتصدق وانت تبكي وانت تخضع وانت تخشع وانت تخشع ا لا يتقبلني هكذا ن س ا ل م ؤ م ن ي ف ع ل ا ل خ ي ر ويخشع لا يتقبلني لو أ د خ ن ت ا ل أ م ة هذا ما وجدنا مستكبرا على وجه ا ل أ ر ض ل ك ر ق ت ن ا المؤمنين فيهم هذه الطريقه عم عمتنا تبكي واحد م س ت د ي ن ف ي النبخ في ا ل ن ق ل ه فيه ذ النقطه ي اعماله ؤ م من ن في هذا ل أ ع م ا ل ل ي م ن إ ن ه يمن و ي ح ك ر هذا المرسل نعمه وكم من إ ن س ا ن دخل من باب الصلاح حرف من باب الصلاح حينما يظن في نفسه التقوى والفلاح إ ذ ا ظن في نفسه هذا فقد هلكه الله لا يعصمه من هذا إ ل ا مفتاح المحاسبه يا ي ا ل ذ ي ن امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لك وهذه ا ل آ ي ة ع ج ي ب ة جعل العلماء عنوان ا ل م ح ا س ب ة هذه المنزله ا ل ر ف ي ع ة يعني الضوء الضوء في الفيله التي تشي بها في ظلمات الدنيا وتستنين بها في طريقك إ ل ى الله عز وجل لتحاطب أ ع م ا ل ك يعني حينما تقوم بالاعمال ا ل خ ي ر ا ت ه الله عز وجل ي أ م ر ه ب ك ت ا ب ة الحسنات وتكتب لك الحسنات وتربى عند الله فبالحظ عليها فينبغي ا تحافظ على عبوديتك وهي منزله ة المحاسبة و ي مستعجله ل يعني بحيث انسان غير يجاد في امور دياله التوبه ويصحح المسار يشد ب س ر ع ة في المحاسبه وهي تملك تكفي م ر ا واحده خ ش ي ة أ ن يعود القرخر في الزعمه ويصاب بالانحطاط والارتكاس من بعد ما كان ي ت ر ق ى في منازل الايمان إ ي م ن أمرنا نشاهد وهذا أمر قبل أن قبل للآية ر ة ل كيف ي ح الواحد حال حل. ن في تشوف يزيله الله هذا السقم حاله الظخ ويزيله هو فلازم المساجد و لازم الصلوات وترك المنكرات و غ ى به الحيث وحضناه والعياذ بالله تهريسها وحده و ت ش و ف ه في أ ب ش ع صور في ألشع صور الانحراف والانحراف ل ي ه يعني من النقيض إ ل ى النقيض على ا ل ث م ا ن ا ل كمال لا يمكن أ ن يقع هذا إ ل ا إ ذ ا كانت أ ع م ا ل ه الصالحه من قبل وقد ز و ي ل ت من باب ا ل م ل ل عجبورته م اجبرته ع بكير مثل سبحانه وتعالى ل أ ن الله عز وجل لا يقبل ه إ ل ا الخشا ا ل خ ص ة أ م ا ان يقدم ا ع م ل ه في النصح فمثل هذا العمل لا يقبله الله عز وجل إ ن م ا يقبل الله سبحانه وتعالى من الضعفاء يعني من حيث ا ل و ج ا ن التعبدي من المساكين من المتقين الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين اي الذين يقدمون ما قدموا وهم يخافون يخشون فيه ا ل خ ش ي ة فيه الخوف خالف لا يتقبلون ل ا ع م ا ل ذ ه ا ل أ ن ه يعلم علم اليقين أ ن ن ع م ة الله عليه غ ا ل ب ة غ ا ل ب ة ولذلك كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعو في ف ي د الاستغفار ويقول وابوء بنعمتك عليه ج ح ز وابوء بذنبي وابوء بنعمتك ارضي يبوء العبد العارف بالله حقا ه ومن اجمل التعابير هذا ا ل ت ع ا ي ر العرفان بالله حارف ب ا لله يعني يعرف لله مقامه ف أ م ا من خاف مقام ربه و ل ه النفس عنه يخاف مقام الرب العظيم يعرف يعني لله الواحد القهار من الكون أ ي أ ن ه الخالق القاهر المنان القاهر فوق عباده ليعرف هذا لعارف الله حقا ما ي ق ا ل و ش مثل هذا ل أ ن ه يقدم ما قدم من عمل وهو ي ح ش ى وهو يخاف ان ي لا يتقبل منه من هؤلاء ا ل ذ كان المؤمن ينظر إ ل ى الغد ولتنظر نفس ما قدمت ل ه ذ ا الغد هذا الذي هو يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ه و ا ل ه م حينما يجف لسان ا ل إ ن س ا ن وحينما يفزع الناس كل الناس إلى أ ن الى ه م ا و يقول ح ي د ق أنا أنا ب ا ل لخوك ولا ع ا ب ن عمك و ل ا لعائلة زلزلة الساعة شيء عظيم. لما عظيم ياري شيء ر إن ت و ه ا ه ل ك ل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذ ا ت حمل ح م ل هو ا ت ر الشديد تسكارا بسكارا وما و ن عذاب الله ا ل ت ذ ي في ر هذه ا ل آ ي عن ذوات ا ل ح م ا ل و ت ض ع ك ل ذ ا ت حمل ح مرسل ل ا ن ا يكون ا ل إ ن س ا ن ع ا ط ف ي ة و ت س ك ا ب ا ل ق ر ا ب ة حينما تكون ا ل م ر أ ة ذات و ل ي مربع يعني القمه ب ا ل س ع ط ة البشري في كل ل و م لما تكون عندها ر ض ي ع اكثر بكثير من الام نفسها من ا لما تكون عندها الولد كبير صحيح الام ترفع لها الجميع ما راح يعمر غيري ولكن ق م ة عكس بها لما تكون الولد ر ض ي ع يوم ترونها تذهل ا كل م ر ض ع ة عما ارضعت وتضع كل ذ ا ت حامل فيها سبحان ر ل ي ع ل ل م ر أ ة الحامل ب ا ل ا س ت ق ا ء و ب ا ل س م ا ء يفتح ا ل م ر أ ة الحامل بالحمل ف ي م ل يجعل عطف على ذلك الحمل قبل أ ن يخرج إ ل ى الدنيا حينئذ ا ل م ر أ ة تفزع إ ل ى نفسها من حملها و من رضيعها اذ ق س ي نفسي نفسي إ ذ ا كان هذا فمن باب أ و ل ى و أ ح ر ى أ ن ينقطع النسب فلانساب بينهم يومين هذا ا ل أ م ر هو الغزو ا ل ت ن ظ ر نفس ما قدمت ل ه أهوال الآن أهوال من ادم الى شاب أ ه و ا ل س ا ع ة ا ل آ ن أ ه و ا ل س ا ع ة ا ن ز ل ز ل ة ا ل س ا ع ة شيء عظيم شيء وشيء ن ك ر ة شيء ونفذ اياه ن ك ر ة ا ي ا ل أ ن ه لا و ج و د لا و ج و د ل ك ل م ة في أ ي لغه م ش ا و ع ع ر ب ي ة يمكنها أ ن ت ص ف يوم ا ل ق ي ا م ة لا ي و ص ف إ ل ا أ ن ي ر ى لا يمكنك ت ص ف فوصف الله عز وجل له وصفه و وصفه كمال سبحانه وتعالى إ ن م ا هو على سبيل التفريج كما قال العلماء في ح ك ا ي ة ا ل ف ا ض ي النعم ل م ي ج د ه في ا ل ج ن ة أ ن ما بين نعم ا ل ج ن ة ونعم الدنيا إ ل ا الاسماء ما ذكر من رمان وما ذكر من ف ا ك ه ة وما ذكر من زيتون في ا ل ق ر آ ن الكريم ومن نعم وحيرات راجع إ ل ى ا ل ج ن ة ليس بينها وبين ف ا ك ه ة الدنيا إ ل ا الاسماء أ م ا المضامين ففيها ما لا عين ا ل ر أ س ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلبي البشر ل ي الحقيقة ل بينه م خ ت فلا عما ت يوفق الا كيرا ما ب يوم ت ر ل ان ي إلا أن يراه يوم القيامه لا يوفق الا أ ن يراه يوم ترونه ا وحتى ا ل ز ه و ن الذي حدث عنه الرحمن الملك المنان سبحانه إ ن ن ا ا ل آ ن ندركه شكلا أ م ا مضمونا فلا يدركه أ ح د حتى يجده بنفسه ان يرزق لنا اما هذا الكلام يوم ي ج ع ا ب و ن و ا ب ا ر و ا خ و ن و ا ل ي ا ذ بالله من هذا كله امرنا بان نتقي ذلك الغد وأن ننظر إليه ولتنظر نفسهم ما قدمت فيها وهنا امراه نظر النفس ل أ ن النفس هي التي تحاسب وهي التي تسعد وهي التي تشقى وهي التي فيها الخير وهي التي فيها الشر فالتعابير ا ل ق ر آ ن ي عن النفس هي تعابير على سبيل تحليل ا ل ص و ر ي ة على سبيل المدح وعلى سبيل ا ل ز م ونفسه وما سواه ف أ ل ه م ه ا فجورها و ت خ و ا ه ا ل ن ف س من كل إ ن س ا ن هي ا ل مسؤوله عن الخير وهي م س ؤ و ل ة عن الشر في فعلها الدنيوي وفي مصيرها الاخروي بنص ا ل ق ر آ ن الكريم و ب ن ط و ص ا ل س ن ة النبويه ة أيضا م ن ا هنا إذن النفس حكمة والنفس ي التي تعلق ه ا خطاب الموت وخطاب الموت الحساب والعقاب والسعادة فقال نفس ذائقة الموت ووسطها عز وجل كل وجل نفس عز عز بل ا خ ي ر و بشر ا ل م م ا ب ك ر ن ا و ه وكثير ع ل ى ك ل ح ا ل ه ايضا و ل ت ن ا ر ن ف س ي ان ن ف ان ن ف س ا ل نفسي ا ل نفسي ان نفسي ان ن ف ان ن ف ن ن ف ي ا ف ي ان ن ف س ان نفسي ا ف ي ان نفسي ان ن ف س ه ان نفسي ان ن ان نفسي ان ي ان ن ان ل ا ت نفسي ان ي ان ن ف ان ن ف س ان نفسي ان ف س ي ان ا ن ف ا ن ا ن ف س ن ف س ي انفسي ا ن ف ي ا ن ف س انفسي انفسي ا ف ي ا ن ف س ا ن ف س ن ف س ي ا ن ن ف س من حيث هي تقدم ل ل ن س ي ة ولتنظر ا للسن ما قدمت لها ي تنظر في هذا ا ل أ م ر في نفسها وتحاسب حينئذ نفسها لو كنت أنا شخصيه و أ ن ت و ا ل آ خ ر في غربله اعمالنا جميعا كل واحد يشد ق ن ب ويجلس يفكر ب ا ل أ ع م ا ل ي ل ف س ه ا ل ة س ا ع د ك سيده من أ ع م ا ل ص ر ي ح ة ويجربها مع ر ف س يحاكمها ي ح ا ك م ه ا وحده وحده وحده ا وحده ذ ه ص ا ل ح ة ه ه ذ ا ك تسمى حسن ه ذ ا ك تسمى سيئه لسيئه ارى سيئه ارى الحسن هذه الحسن كم م ق د ر ا ل إ خ ل ا ص عندك فيها لله كم ب ر فعلا ل أ ن ك فعلت ما فعلت فعلا ليس ل ي لتنال رضا الله عز وجل إ ذ ا حصل هذا ا ل م ف ر غ أ ن ك فعلته و ل م يرك أ ح د هل فعلا ما ذكرته بعد ذلك ل أ ح د ثم إ ن كنت ذكرته ما قصدت فيه أ تمن على ربك أن تمن على الناس إ ذ ن ا ل إ ش ك ا ل أ ن ن ا نصير إ ل ى أ ن ما يمكن أ ن تجده من بواقع النجاح هذا الاختبار ب ا ن ف س بين الصفر وبين تحت الصفر إ ل ا أ ن يتغمدنا الله برحمته ولتنظر نفس ما قدمت、ليه. نحاسبها إذن على فيه وتعيش ان رضى و ظ ر ف ي م الطريق يأتي ما يأتي فيه أمران ما ا أ الأول أن م ر وتعريف ا ل إ ل ى الله طريق شاق ل أ ن ا ل ج ن ة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات ولا أ س ت ن ى من زماننا هذا فتن ف د ع الحليم منا حيرانا فعلا ظلمات بعضها فوق بعض فكيف تسلك من بينها بالاشواك طاهرا متطهرا ا إ ل ى الله عز وجل هذه و ا ح د ة وتدرك إ ذ ا أ ن عليك أ ن تفعل و ت ف ع ن ل أ ن ك إ ن كنت تخاف هذا اليوم حقا فالحديث ينبهنا ويوصينا عليه الصلاه والسلام من خاف أ ذ ل ا لكي خاف ح ق ي ق ة من الله ويخاف عذابه يسافر إ ل ي ه بليل اذلج يسافر ل ي بليل اي أ ن ه أ ط ه ر ليله ذ ا ت ر ا ش ا ت ر ا مستغفرا م ت ب ح ا ذ ا ت ي ا على ذنبه متبتلا إ ل ى مولاه أ ن يتقبل منه ضعيف ع م ل ولا قويا من أ ع م ا ل لادم البته عسى أ ن يتقبل منا ضعيف أ ع م ا ل ن ا وكل أ ع م ا ل ن ا ضعيفه ة من خاف أ ل ومن أ د ل ج بلغ منه أ ل ا إ ن ف ل ع ه الله غاليه الا إ ن ف ل ع ه الله جنه فهذا الغلاء الرفيق يحتاج ا ل أ ن تبذل في سبيله نفسك وكل ما سلك ولا تصل إ ل ى أ د ا ء الثمن احذر أ ن تظن أ ن ك قد أ ك م ل ت الحق الذي لله عليه فحق الله لا يكمله أ ح د ولو كان نبيا مرصلا ح ق الله أ ع ظ م من أ ن يشترى على السمام والكمال و إ ن م ا العبد يسدد ويقارب ويقرب ا و ي ق ر عشاء ان يتقبل منه ثم بعد ذلك الامر الثاني من هذه ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة تنظر وقد عرضت ما عليك من أ ع م ا ل ومن أ ح ج ا م وعظائم ا ل أ م و ر دالك ب أ ن ه خصصت حمزات ا ل في الطريق إ ل ى الله عز وجل وتنصح لهذه النفس وتهذدها وتشذدها هذا لدربه ويدده لأنه لتركتها تعطيها أنها تهذبها الشر وجدان ديالك الصرف لما ديال البستان بالمقف النفس لينبتل كتغول والحشاء مشجرة الشتفية الأشياء جر في التي لتستقيمة الطريق تغول ترى المقف من قد إلى مولاه قلت ا ل أ م ر الثاني هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ع ظ ي م ة كم مازال عندك من العمر لتؤديها الوقت قليل والواجبات أ ك ث ر من ا ل أ و ق ا ت ا ل و ا ج ب ا ت أكثر أ من ا ل و ق ا تحدث بكثير و ت العلماء قبل عن ا ل ر ع ا ي ة لحقوق الله كما قال الحارث بن أ س د بن حاسبي رحمه الله ع لفقوق الله أهم المؤمنين الكيف رحمه ا م ن للأخذ أن يفكر يرعى الله إِنَّ ع ر ض اذن لَمَانَةَ عَالْثَمَوَاتِ وَالْزِدَالِ وَظَرْءٍ فأبينا الإنسان يجب أ ن يؤدي حقها ف إ ن لم ي ؤ د ي فذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله ا ل أ م ا ن ة ع ظ ي م ة ومن هنا كان المسلمون يفكرون أ و ل ما فكروا في ك ي ف ي ة أ د ا ء هذا الحق ا ل ر ع ا ي ة بحقوق الله من ادم المطغى ان ا ل إ ن س ا ن لا يطغى ان راه أ استغنى استغنى من قوته واستغنى بالعلم ا ل آ ن في هذا الزمان لذلك كرفاش ا ل ر ع ا ي ة لحقوق الانسان العاصل ديالها العاصل ديالها ذلك الديانات أعظوني ثاني وثاني جاي هو من التي كانت عند الامام اليونانيه القديمه قبل, قبل, قبل ميلاد المسيح عليه السلام أ و ر و ب ا وامريكا بنت أ و ر و ب ا ا ل آ ن أ م ر ه ا ما كانت مسيحيه في ا ل ث ل ث ه ا ط ل ا ق من اللي دخلت ا ل م س ي ح ي لاوروبا دخلت عاوزه خليقه ا ل م س ي ح ي ة التي كانت في جمال المسيح عليه السلام ص ا ر ح ة كانت في المشرق تاريخيا كانت في ا ل م ن ط ق ة ديال الشام والحجاز لكن لن ت ت ب م الاوروبا ص ل لك لكي أ و ك ا ن الاوروبا ل حصل ت ت محرفة إ ل ى أ و ر و ب ا ب لن تتبع د ي ن أ و و ر الاوروبا ل لن ل ي ك ا ت ت د ي الاوروبا لن تتبع الاوروبا ي لن ت ت في الاوروبا لن تتبع الاوروبا ع ق ي لن تتبع الاوروبا لن تتبع الاوروبا و ل ك ل ما معلقين في الكنائس ي ر م هذه ليست م س ي ح ي ة ه ا ل و ي ت ا ن وثني ع ب ا د ة الاوثان الايقونات الى الان ومنذ الزمن القديم في و ر و ب ا كلها وما فيناش الى الان ك ل ي س ه و ا ح د ة التي معلقين فيها التاور والتماثيل يعني ا ث م ت ح ا ه ا يتصورها الانسان في طريق ا ل ع ب ا د ة مره احرج أ ح د الناس في أ م ر ي ك ا وجدوا هذه الفكره الخفيفه التي ي ل لنا ع ر و ن ج الإنسان ولكنهم ا لا ل ل ة يمكنهم سواء لا، ق ص و و د ا ل ن ا ع ر ف و نجلب ل ان الحاجة يحققوا والكبش ديال الكفر الظاهر ل ح ل ب الانسان ط ن ا ك ك ف ر ر في أ م أحد الوعار ديال ي و ع في امريكا في اواصف الخمسينات من القرن الماضي يعني اركب ك ذ وخمسين جاك ء نجر ا ل م و ع ظ ا لمسجونين ومعروف تاريخ أ م ر ي ك ا أ ن أ ا اغلب المسجونين فوحد سود ي ع ن ي لو ه كان عندهم كوريا اذا ل ل يكن لهم م ش ك ل ا غير ض ي ذلك وعمرات ح ن عندهم ل أ ن العقليه ا ل أ و ر و ب ي ه ك م ت ل ه وعمرات عندهم ر ي ك الاوروبيه كمثال ن تشكير مختلفه فقط في ا ل ا ع د ف ي ط واحد سيد أ ب ي ض عيني غورك وزار اي أ و ر و ب ي كما تشوفون أ ل م ا ن ي ي ن بل تشوفون هنغاري أ و أ ي واحد و أ غ ل ب المسجونين سود وتكلم واحد من المسجون ت ح سؤال عن واحد هل الله حل م س ب ح ا ن وتعالى سؤال هذا السجين معبور عنده الحق ب ش ت حسن العلاج انهم معودين ب س و ر ة رضي الله سبحانه و ت عما ا ل ى يصفون ي ص و ر و ن ه ي ا ن الاله عندهم هو المسيح فقالت المسار المسيح ابن الله هم و ا جعل المسيح اذنا لله وكيسموها ل ا ل ه ايضا هو ح ر ف له هذا شيء و ع ي الاله ق ل ل بيد ي ك ولكن ن ا يقولون انهم لا يعبدون الله ولكن يعبدون العيقونا وثاني حل هل هذ الفكر هذا بين الاوروبيين الفكر بينهم فكر من جيل زي من الصراع بين ا ل آ ل ه ة عندهم لان الله واحد سبحانه وتعالى وبين ا ل إ ن س ا ن العين من اوروبا ي ن ن ج ا أ ص ل ا عندهم في ا ل عقليه لهم أ ن ا ل م ع ر ف ة واحد ا ل إ ن س ا ن سرقها من رب ا ل م ع ر ف ة ويرمزونها ك ل ش ع ا ن ا ت النار تكيدلوها الآن إلى هذا الزمان في يبقى الله. هذا, من هذا من من فعقليه ي ا ل ا الأولمطية ب ى غ ر ي الشعالة هذا من ا لصرح ذ ا الزم الإله المعريف من فعقلية ط ب ي ع ة ا ل ع ل ا ق ة بين ا ل إ ن س ا ن وبين الله أ و ا ل آ ل ه ه عندهم ط ب ي ع ة الصراع والتحدي تماما يقولوا تحدي الطبيعه طبيعة كسيرة هذا هو منطق ل وإلى الآن كثير الان كي وهذا ا الإنسان؟ ل ما يجيب لنا حقوق ا ل إ ن س ا ن ما تطبقش الشريعه الاسلاميه ل أ ن ه ا ت ت خ ل حقوق ا ل إ ن س ا ن هذا يقول ا ل آ ن ما ت ب ح ل حولي ل أ ن ه ا ت ت خ ل حقوق الحيوان وكله في العوث صراع م ع الذي شرع ل ل إ ن س ا ن وشرع ل ل إ ن س ا ن كيف يتعامل مع الحيوان المؤمنون والمسلمون ا ل أ و ل من نفخوا قالوا الرعايه ة لحقوق ل ل ا استقل الله والتنظر ما لها نفسهم قدمت الرعاية لحقوق الله فهذا المنطق المملح في التعامل مع ربه ماشي بمنطقه حقوق الانسان إ ن س حقوق ا ل إ ن فهذه الصيغه بها ا ل ا س ل ا م ي ة بس ي نتكلم ب ي و ب ن ي ماشي ب ش م ع ا ت التي تخالف شريع الرحمن و إ ن م ا المؤمن من خضع لله عز وجل وراضي به سبحانه وتعالى حاكما فناوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم أبيل انفسهم ل ي وجنار بلع و ن يجدوا في أ حرجا ا مما قضيت ويسلموا تسليما ت ع ر ف و ا ل ل ا خضوع لله الواحد القهار هذا المنطق هذا ف يهرب للنفس فيهرب ل أ ن النفس ك ا ط غ ى كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ما يطغى والتعبير ب إ ن ه وبلمس وكيل يعني لما طغيت اليوم ك ت غ ى غبه أ ر ع ه ا س ت غ ن ى ما نشيز أن ا غير ذلك ا ف ل و س لا استغنى جلنا كامل يستغني ا ل إ ن س ا ن بالمال وقد يستغني ببدنه ك ت ع ل ب ه صحته وقد يستغني بعقله ي ب ل ر ه عاقل مطور ز ي د ا وقد يستغني بجاهه وقد يستغني بموقعه الاجتماعي أ و س ل ط ت ه مثل هذا يستغنى إ ذ ا استغنى فسيطغى إ ذ ن المؤمن ربي إن ت ع الحكيم ض ر الله ق ن بأنك ن حاس يا ا فقير ه الفلسفه ق ر ا ا ن وتعالى المؤمن طين هو الذي حافظ على معنى الفقر على معنى الذله من خ ي ر قبل المحاسن في ا ل ن ح س ب ا ل ر غ ب ة ف ا ل ا س ت ق ل ا ء يشوف ا ل زاد عليه هذا الشيء زاد عليه ق ط ع اذيه و ك ش ف ي فلا ي ق و ل قد زاد عليك إ ل ا عمل فيه د خ ن د ب ت ش ي ح س ن ة أ و د ب ت شيء فعل و إ ن ي ه ديالك ما كانتش مجده فحاول ت ع ج ل هذا المشكل واسترسل لله لا يوجد شيء هو بغيت نفسه يطالع عليها لا يوجد شيء هو ان ت ص ا ر وان يقال انك ت د فعلت كما وقع ا ل ح ا س م الطائي والعياذ بالله قصه الحاكم الطائي تاريخ الادب العربي الطبيب والشيره النبويه مشهوره حاكم الطائي كرجل عند العرب في الجاهليه مسلوش شيء مع الاسف كرجل كريم ما كانش اللي يدعو الخيمه دياله من الحلم كريم تستانم القصص دياله المشهوره انه رجاز في ناس من شيء عليه وقع م م ا ل ج ي د د م ما جمال مغنمه ه له يأخر بقى ش و النبي ا ج ي ل و ه به ويركب عليه فتدعه الصلاه م ا ب ي ت في ا ع عنده أنه ن بعده وقع ي والسلام ب د في قتال المشركين وقعت ابنه حاتم ا ل ا ئ ي ا س ي ر ة بين يدي المسلمين من المسلمين شدوا ابن حسن صائئة سيرة فكانت بين المسلمين فعرفها بعض الناس المسلمين. انت بنت شيري من المسلمين قالت ن ب ن ت ح ت ي الصائم سيرين ي ص ا ح ب المراه الى ع ر ف ت غ ا ي طلقك ليس ا لي محبوسه الذي يعطيك الصلاح به ك ذ ا ن ه بطل ئ ا ل ص ح ا ب ة فذهبت الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقالت له ما قال انا ابنه فلان الذي فعل وفعل وفعل فلم يجيبها فلم اسمعها أعود و ق ا ل لها و اما ت ابوك فقد فعل لا فعل ليقال ف قد فعل فقد قيل يعني الباس كان كريب لكي يتجنع لهم كان كريب ف ل ك تجنس وراك خوف إ ن م ا كان يكرم ويقدم من أ ع م ا ل الخير لينال اجره في الدنيا فقد ناله الاجر ا ل ل ي يبغاه ه ويتقن عليه هو النيه اليهود ب ع ن ع و د مربات ب ك ن الناس ل ي ق و ل و ش راس ماندا عن حاكم الصائم وما وكلوش مرضاش وخفيت ذنب انه ي و ك ن لا يريد ان س م ع له انه مكيفش ا م ا ك ينظر في الاخره لا ع ن د ن ي و ن هو يا ايها الذين امنوا ا ل ا ل ل ه والقنبور السود م ت لا يؤمنوا بها وانما ي ق د م ما ي ق د م و ا لحياته الدنيا لا لحياته الاخرى فهو بالنسبه لي حتى الصائد خ ا ل ذهبت الركبان بصيته إ ل ى يوم القيامه ا ل آ ن باقي ذكر ب الحاتم على أ ن ه مثال به الجود والكرم وطبعا لا ي ك و ل كجود يا ر و ل الله صلى الله عليه وسلم ولا اكرم منه ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان أ ج و د من الريح ا ل م ر س ل ة الريح من ا ل ل ي ج ت ه و ب كتعطيل ب ر ك ة و الخير من التدفق ب ا ل ع ل ا ج للناس وللحيوان وللاشجار الريح ليس بخيله فالنبي عليه الصلاه والسلام كان طبق الخير منه أ ك ث ر من الريح اجود ص ي غ ة الظل من الريح ا ل م ر ف ق إ ذ ن الذي قدم ما قدم لينال اجره في الدنيا في فعل ما هذا يكون سبب هلاكي فلما تشوف أ ن لو قعدك اضطراب ي ا ل وكتال وخمول تعلم أ ن ك قد وقعت في شيء في كل لدنه سبحان الله لله عز ي ج د حد ب ا ل ر ا ح ة فيما راحته فصلاته وعبادته في فيها ا ل م د ة والمتعه ف ي ه ا ة و ف ي ما دام حد ب أ ن ه يتعبد بهالله يعني ت ب د ي ع بالفقر و ا ل ذ ل و ب ا ل ض ع ف ي ع ط ي الله ذلك العمل ولا يريد به م ن ة ولا يريد به تفضلا ولا ان ي ش ا ر ى بين الناس كان ب ل ع ب ا ا ا د ت ك يخرج للجن ح س بالفرحه والنشاط و ا ل ح ي و ي ش وكان ي من الجن يصوم أ ي ا م تطو معي لله ش وكان الصيام تبدل عليه وكان الصيام يجي تقيه قاسع لكي ج د ك المغامره ح ت ب تقطع عليه إ ن الله لا يغير ما بقومين حتى ي غ ي ر م ا بأنفسه لا يغير ما ب ق و م ي ن ا ل الخير ل ا و ن ع م ة و ا ل ج م ا العزادة ل حتى يكون ذلك ا ل أ ن ف ت ق غير ما بنفسي أ ي ما بباطني فماذا غيرت حتى تغير ت ح و ا ل ه هذا السؤال الذي تصرح تتجيني ك ا او انك تستطيع ان م د ر ا مدران نقدر ن خ ر ج ه من ا ش الزمن ل ي يعدي ا او ان ل و ا تتمكن ش ا من ت التخرج من الزمن او ان تتمكن في ك من التخرج ر يمكن من ل ا ل لبارح وتلصت م ن ش ك انك فعلته و أ ن ت تتكبر به على فلان صدقت في واحد على ن وكما ن فعيلت شيئا ل ما عمال ما نرى بذنك وخربك شيء واحد ب انك ل ر ي د ان تتوليه المثال بانك انت قلوه فيه ف تتخانق ي ش و بلادنا الأمور عنده أنهم دي ا تتخربك له كل شيء يعني ك ت خ ر ق له كل شيء في حد ب ا ل ث ق ل والحج والكسل ت ب ي ن د ي ر فيحتاج دم الى انفشال ا ل ك سمكة الممكنة سمك وذلك ي تضر منها هو الحديث الذي ذكرته قبل ه ا ل م ض م ن في سيدي الاستغفار و أ ب و ه ب ن ع م ة ك علي وفيه أ م ر ا ن البناء ان ي م ل ه بحول الله عز وجل أ ل ب و ه بالذنب انك تعترف اعتراف ا ل ع ا ج ز أ م ا م الله ل أ ن ك أ ن ت المجرم ح انت فيك أ ن الظالم تحقن في فيك وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون أ ب و ه بن تندي ومن ر أ ى صفحه هذه الكلمه البول ا ل آ ن أ ع ي د ه ل أ ن ه فعلا ق م ة ا ل م ح ا س ب ة ونحن في م ن ز ل ة ا ل م ح ا س ب ة ك ن ت مرارا لا اجد لهذه الكلمه في ترجمه ة ترجمة إلى ل في يد العلم ي ن الا شيئا واحدا يعني لما تحس ب ا ل عيز شي ولكن ا ح د هناك ل خ ي ر ص ي ا ح ي ك في الخير صرت ت م ويعتبر لان المشكله تقدر ر ماذا ت تغيب الشيطان وتردو تفعل للشر تداشي تداشي دوجيه لانا والمشكلة هو دارسك الخير ت ن ت ب ك ن ك القضيه هذا التاسع تعتبر إ ذ ا دارسك الخير انتما تنوزه لا خير لا شر و ا ل أ ص ل إ ذ ا دارسك الخير تصوروا الخير, الخير بهذا ف إ ذ ا أ ي ي ت م ب ت ح ي ا ت ي ن تعليوه ب أ ح س ا ن منها هي الاولى ما ك د ي تردوها على ا ل أ ق ل أ ر ض ه ا اردوها ها اذا ا ن ت م ن درت هذه لا هذه أ ش ن و ذ ن ا ر د ت ه م الشر هذه الساعه على ا ل إ ن س ا ن في غرق يبغي ع ر اعتبار طيب ن ا عندوش تتكلم ت ي ن م ش ي في ل ه ي ق و ل له اين ت ت ف ي د هذا الذي ل م ع ن ي عنه لا يمكن ان تمدد ان تكون العالم حلقه وهو تعبير فعلا في فيه سوء اداب ل أ ن الحقيقه ة هذا لا يكون إ ل ا لله الواحد القران و إ ن م ا ي ج ع ل سبيل المثال الشرع ا ل إ ن س ا ن يحس ب أ ن ه تكتب لله الذي خلقه وعندنا فيه مثال السنه في ة الصحيحة ذ الصحيحه ا ب و ا مرة فجاء الى س ا ر ي ة من ث و ا ر ع المسجد النبوي وكشف رسول ا الشرع وكشف رسول الحبل على الشرع رسوله وعلى رسول ا م حس أمام ا ل ل العزة ه وأبوه بذنبي ج ا ء الصحابه ة غاو و ي ك قال له ملا سيفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فلما ا الصحابة القيدة يحل دياله مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ق ب ر ما بغت ع و د ي ن ب ص ف ص ل من ج ي ت ه ما بغتشفو ك قالوا بيادتك لله أ ن ا نشي درب بليا درب درب د ل ل ا ل ا ل ه ليسوا م ا أ ن ا م ن ف و ش حتى ي أ ت ي ا ل إ ل ن من الله فبقي كذلك في ساري ة مكتفا كاسى ل ا ز ل الوحي م ن السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ت و ب م ذلك ا ل ر ج ل فتبسم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفتح ايضا و أ ب و ء بذنبي و لك ب ذ ن و أ ب و ء ب ن ع م ت ك علي ه كل النعم لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يشكر ولا و ا ح د ة منها وهذا ا و ض و ء شعور بالعجز أ م ا م الله عز وجل عند شكر النعمه ة يا ل ل عز وجل فهذا المعنى الضوء بالذنب والضوء ب ا ل ن ع م ة هو الذي يجعل يجعله الإنسان ل ي ج ع يدرك أ ن صمام الامان أ م ن م م ا ا ل أ وحزام السلامه بشيش طريق ل ل عز وجل أن نفسك كل أن نفسك تحاتب ما شعرت ب اللهم ك و ا ارنا ل لا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا ا ل ت ن ا ب واجعلنا ن ك من الشاكرين اللهم اجعلنا من ا ل ت و ا د ي ن واجعلنا من المتطهرين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم إ ن ا ن ع و د بك من المنع و ن ع و د بك من الاستفسار اللهم إ ن ا نعوذ بك من ا ل م ل ونعوذ بك من ا ل ا س ت س ا ر اللهم إ ن ا نعوذ بك من العجب اللهم إ ن ا نعوذ بك من العجب والرياء والنفاق اللهم إ ن ا نعوذ بك من أ ن تخالف قلوبنا أ ع م اعمالنا ل ن ن ا و و ذ بك ن أن ت خ ف أمالنا ل ق و ب اللهم اغفر لنا اجمعين وتقبلنا في الصالحين و ا غ ف ر ن ا في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن محمد الأمين وآله وصحبه وآله و سبحان ل م سلينا س ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام ا ل على ا ل م ص س ل ي ن والحمد لله رب العالمين ويحفر الله ويحفر الله ويحفر الله